لا بسم الله يا شيخ بسم الله والحمد لله والصرات والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا هو درس الحادي والثلاثون من شرح الإشارة العرف كنا تحدثنا يا سيدنا عن الفرق أو ما تختص به النون الخفيفة نون التوكيد الخفيفة كنا تختص بأحكام الحكم الأول أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بين نون نون النسوة ونون التوكيد الخفيف، صح؟ والشيء الثاني لا تقع بعد ألف الاثنين. الثالثة أنها تحذف إذا ولها ساكن. واستشهدنا بقول الشعر ولا تهينن ولا تهينن ولا تهينن الفقيرة، عفوا ولا تهينن الفقيرة. سمعنا شيخنا؟ ولا تهينن الفقيرة. النون دي نون الفعل، لكن نون التوكيد الخفيف حذفت أصوات ولا تهينن نن. حذفت نون التوكيد الخاتفة لالتقائي ساكنة مع اللام يعني، وقلت حكيت قصة في المحاضرة السابقة إن هذا الرجل الفقير لا تهينه أبدا لأنه ممكن تاتع عليه بعض الأيام سبحان الله يصبح من الإيه؟ يعني من الأسراء وقد يصير الغني فقيرا صح حكيت قصة يا مولانا مختصرها القصة دي عجبتني عندما قرأتها قلت خلاص في القصة رجل من الأسراء لأغنياء له امرأة حسناء جلس في يوم من الأيام يتناول طعام الغذاء فكان طعام الغذاء دجاجة وفجأ طرق الباب مسكين فقال من بالباب؟ قال مسكين فأمر مرأته أن تطرد هذا الرجل ففعلت وانتفلت لأمر زوجها مضت الأيام وأصبح هذا الرجل فقيرا ولشدة فقره لم يجد ما ينفق به على امرأته فطلقها كرهاً فلما طلقت وانقرضت عدتها تزوجت وهو لا يعلم عنها شيء في يوم الأيام مع الزوج الجديد تكرر نفس المشهد فتتناول طعام الغداء مع زوجها الجديد وكان دجاجا فجأة طرق الباب طارق فقال من؟ قال مسكين فلما علم أنه مسكين أمر مراته أن تعطي المسكين الطعام كله فلما خرجت واعطت للمسكينة الدجاجة رجعت وهي باكية فسأله لم تبكين؟ قالت أتدري من السائل قال لا قال إنه زوجي الأول فقال لها طيب أتدري من السائل الأول أنا السائل الأول يعني أنا الفقير اللي أنا أنتظرتون زمان يعني فهم شيخنا القصة طيب على كل نأتي إلى الحكم الرابع أنها تعطى في الوقف حكم التنوين تعطى في الوقف حكم إيه؟ التنوين فإذا وقعت بعد فتحة قلبت ألف شوف يا شيخنا إذا نسف عن صح؟ م. يبقى في حالة الوقف زب... آه يامون مصر أيته محمداً أقول محمداً يبقى عند الوقف تقمع حكم إيه التنوين صح يا شيخنا؟ يبقى التنوين ده لما يكون قبل فتحة تقلب إيه؟ ألف صح؟ طيب ولا يكون من الصاغرين هذا واضح؟ قال الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فاعبد اصا فاعبدن فدا فعبدا فعل مضارع اعبدن فعل مضارع عفوا ده فعل امر فعل يا امر مبني على الفتح لاتصاله بنون تكون الاتصال مباشر النون الخفيفة دي قلبة ألف خلاص قال ايه ولا تعبد الشيطان والله فاعبدان قال فاعبد إياك ان تظن فاعبدا إنها ألف الاثنين لا ده دي إيه يا شيخنا هذه الألف منقلبه عن نون التوكيد الخفيف زي الناس فاعن الناس فاعن الوقف حاله او حاله الوقفي يعني عرفنا يا شيخنا قال وإن وقعت بعد ضم او كسر حذفت ان وقعت يا شيخنا <تصفيق> الهنون التوكيد ايه؟ الخفيفة حذفة ورد ما حذف في الأصل لأجلها تقول في, في الوصل اضربون يا قوم صح يا شيخنا؟ واضربين هن يا هند والأصل اضربون واضربين يبقى إن وقعت بعد ضم أو كسرة حذفت ايه اللي يحذف يا شيخنا؟ من نور التوقيت آه يقول إن وقعت بعد كثرة أو أي شيخنا ضم. أو ضمة ورد ما حذف في الوصل لأجلها تقول مثلا إضري ها إضري بو... إضري المحذوف مثلا هو الجماعة فهنعيد هو الجماعة إلى مثلا هذا لإضريبون نعود إضريبون آه ما هو يقول الأصل إضربون أو إضربين فإذا وقفت عليها فإذا وقفت عليها نسى نحكات الوقف دي فإذا وقفت عليها حذفت النون لشبيهها بالتنوين فترجع الوا والياء لزوال الساكنين تقول يا شيخنا إضربوا صح وتقول إضرب بس في فحلت يا شيخنا الوقف في فحلت إيه الوقف لما تقف طبعا انت معروف ان لما الكلمة تبقى منونة تقول ما سجاء محمد صح بتقف عليها بالسكون فلم فعندما تقف عليها هتوحل في النون التوكيد الخافي فيدي والذي حذف لأجل النون التوكيد ترجع اللي هي الواو الجماعة و هي المخاطبة الانتفاء العيلة هو يقول تكميمة في حكم الأفعال عند أسناده للضمار و نحوها حكم الصحيح السالم اللي او وتاغير عند التصلي بالضمر ونحوها كتب كتبوا كتب كتبت صلي من عنا بنقول عسى السلام أنا عايزك تفهم يا سيدنا الشيخ الآن بنتكلم عنه مولانا الكريم نتحدث عن الفعل السالم الفعل يا شيخنا آه يبقى فيه عندنا صحيح وسالم سامعي دكتور الصحيح ده يعني عكس المعتل السالم يعني سلم من الهمز والتضعيف يعني نقول مثلا مثل اكل ده معتل ده إيه مه무ز الفاء سال مه무ز العين قارأ آ ده مه무ز اللام طب نقول مثلا رد أو مد دسم بعض فلما اقول سالم يعني سلم من الهمز والتضعيف زي ضرب جلس كتب صح يا شيخنا فعند إسناده للضمائر لا يحدث تغيير. لا يحدث إيه؟ انتبه كده هو لما يقول جالس أقول له جلست جلسنا جلسوا جلسا جلسنا يبقى لا يحدث أي تغيير. يبقى الفعل الصحيح السالم عند إسناده للضمائر لا يحدث فيه تغيير. صح يا شيخنا؟ حكم المهموز كحكم السالم حكم أي شيخنا؟ يا سلام لما أقول أكل أقول أكل اكلنا أكل. أكلنا وبرضو سأل سألوا سأل. سألنا صحيح شيخنا وقرأ أقول قرأوا قرأنا صحيح مولانا انتبه إلا, إلا أن الأمر من أخذ وأكل تحذف همزته مطلقا الأمر آه. اخذ خذ خذ الكتابة بقوة طب اكل كلوا واشربوا يبقى الامر يا شيخنا من اخذ او تحذف ايه الهمزه التي اللي هي اللي هي تعتبر فائل كلمة يعني صح يا شيخنا وتحذف من امر وسعل في الابتداء يعني بتبقى بدا بيها يعني يقول شوف مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وفي القران يقول سل بني اسرائيل واجوز الحذف وعدمه اذا سبق بشيء إذا سبق مر اشوف قلت له انتبه قلت له مر قلت له في كلام قبلها قلت له مر قلت له امر اظن واضح كده يبقى عندنا يا مولانا كلمه امر وسال اذا بدات بهم الكلام تحدث ايه شيخنا الهمزه ايوه تقول ايه يعني امر تقول ايه مر خلاص طيب وتقول سل بني إسرائيل لما تسبق بالك بكلام يجوز إيه يا شيخنا يجوز الحذف ويجوز إيه ايوه يعني, يعني قلت له مر قلت له أمر قلت له سل قلت له اسال أظن كده واضح حكم همزة رأى حكم همزة إيه الكلام اللي قلت له محتاج حاجة طيب بالنسبة يا شيخنا لكلمة رأى دي كلمة رأى دي هذه كلمة رأى رأى دي خذت بالك لكلمة رأى يا شيخنا تحذف همزة راء اللي هو عين الفعل المضارع عين الفعل من المضارع والأمر صح كده كيرا و و وراه والأصل يرأى الأصل يا شيخنا هم يرأى عندك تفهم شق محمد مولانا الشيخ صلّى على الحبيب يقرأ أصلها يفعله يقرأ على وزن شيخنا يفعله يا سلام إيه اللي حصل يا مولانا الكريم نقلت حركة الهمزة يقرأ ده اسمه عندنا يا شيخنا إعلال بالنقل اسمه إعلال إيه لاحظ الهمزة حرف صحيح عفوا يعني هو هو حرف همزة بس يشبه حرف العلة يشبه يا شيخنا حرف, حرف العلة وحرف العلة اللي هو متحرك الحركة أولى بالصحيح من حرف العلة دي مش مفهومة صح مش مفهومة هذا حسن مصدقه قال شوف قال أصلها, قاوة. أصلها يا شيخنا يشخنة تحركت الوا وفتح ما قبله فقولت ألف فصرق قال قال لما تجيب المطالع دوله يقولوا يقولوا لأن على نصر أن من باب نصر ينصروا يبقى يقولوا على أن يفعلوا لاحظ أن عين الكلمة متحركة بالضم والقعف سكنة أيهما أولى بالحركة يترى الحرف الصحيح ولا المعتل الحرف الصحيح فنقلت حركة الواودي إلى الساكن قبلها صح مم. إلى ايه الساكن قبلها فصارت هنا يقول صارت هي شيخنا يقوله. يا سلام واصلها يقول اظن كده ده اسمه علل ايه بالنقل اللي احنا قلنا ده أهل الهمزه دي تشبه ايه حرف العله مم. فنقلنا الفتحه الموجوده على الهمزه وضعناها على ايه مره. يا سلام عليك فهمت ازاي مم. ده اسمه ايه علل بالنقل طيب طيب اذا لما اتينا يا شيخنا بالهمزه دي أي. قلنا يا را اين ليه حذفت أصبحت الهمزه سكنه والالف اللي بعدها ساكنه فالتقى ايه ساكنين يبقى حذفت الايه عاين الكلمه اللي الهمزه مم. فصارت يا فصارت يرى يرى تكون فهم مم. ولا مش واضحه مم. طيب يبقى يرى ده لما نقول يرى يا شيخنا را يرى ها كلمة را يرى وزن يرد يا, يا مولانا على وزن ايه؟ سلب كده سلب اللي بيرا على وزن ايه؟ سلب لا رأى على وزن فاء طب لما اقول يرى انا بكلم يرى يا مولانا هات المضارع اه يا سلب دلوقتي ده يا فعل اه يا صح يرى يفلو صح حذفنا ايه؟ العين العين فا يا رب تكون فهمتها نعم فهو يقول يا شيخنا ايوه والأمر محمول على المضارع الأمر محمول على الشيخنا يبقى عندنا مضارع رأى أقول يرأى صح يا شيخنا تحركت الياء فتحة ما قبلها فقلبت ألف فصارت ها يرأى يبقى عندنا مولانا كلمة ايه ايوه مضارع رأى قلنا يا شيخنا أصلاح ايه ها صح يا ولم؟ طيب طيب يا مولانا الكريم المثال تاني عايز نقوله تاني يا مولانا ها يا مولانا كلمة رأدي أصلاها ايه يا مولانا؟ ها؟ يا رأى صح يا مولانا؟ نعم مضارعها أصله إلى الآن أيوة الله يفتع عليك يبقى يرأى على واذا يفعله نعم. قلنا نقلت ايه شفنا؟ حركة الهامزة التي أشبهت حرف العلة آه. نقلت إلى الحرف الصحيحي قبلها أيوة وبعدين الهامزة دي تحركت بحسب الأصل مم. وفتح ما قبلها بحسب الآن مم. خلاص فقلبت إلى إيه؟ ألف فصارت يرى تفهمت يا شيخنا؟ صارت إيه؟ يرى على عية هوا بيتكلم عن حذف العين يمولانا فحكات يرى دي يبقى لما قال وتحذف همزة رأى أي عين الفعل من المضارع والأمر كيرى وراه وراه الأصل يرأى نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقائها ساكنة ما بعدها والأمر محمول عن المضارع وضع حدي؟ ما فيش فيها صعوبه يعني طب لما اقول كلمه راه راه دي قلنا الاسم اسمها الساكت يا مولانا عشان حتى لا نقف على حركة أو على حرف واحد بس حكم همزه ارى وتحذف همزه ارى اي عينه في جميع تصاريفه ارى ويري وأره تم شيخنا ده همدت ايه شيخنا؟ ها يبقى في فرق بين رأى وبين ايه شيخنا؟ أرى. أرى أرى دي المفروض على وزن أفعله مضبوطة شيخنا؟ <تصفيق> ايوه نشوف يا مولان الله أرى ده مضارع ماضي رأى الو محمود العين ده رأى دي طيب انتبه يا سيدنا الكريم الشيخ ابن منظور صاحب اللسان ماذا يقول قال إن العرب تحذف أحرف المضارعة من أراء خلاص عرف أحرف المضارعة يعني أراءة ده فعل ماضي لما تأتي بالمضارع تدخل عليه حرف من حروف المضارعة اللي هو من الهمزة والياء والنون والتاء المجموعة في عبارة أنايتون صح ولا؟ ف لما أجيب الهمزة همزة التكلم من مننا كلمة أرى أرى م. الهمزة دي همزة المضارع م. صح يعني اللي هي بيسموها حرف المضارع يا شيخ طيب فيقول إن العرب تحذف أحرف المضارعة من راء فتقول أرآ لا تقول أرأى ولا يرأى وذلك لأنهم جعلوا همزة المتكلم تعاقب همزة عين الكلمة في أرأى فكرهوا اجتماع همزتين فحذفوا الثانية ثم أتبعوها سائر حروف المضارعة فقالوا يا شيخنا نرى وقالوا ترى وقالوا يرى كما قالوا أرى وضحت؟ وضحت يعني يبقى عندنا مولانا ما نقول كلمة إيه ها راء لو أردت أن تأتي بهامدة التكلم يحدث هامدة إيه راء يبقى أقول أراء ولا يقولون يا مولانا أرأ ولا يرأ صح يبقى لما نأتي بهامدة المضارعة أو يال مضارع أو النون المضارع أو يال مضارعة اللي يلبس حروف أنايتو نحدث ه هامدة إيه رأى إيه أيوة اللي هي عين يعني إلّا ما قالنا قال لأنهم جعلوا همزة المتكلم تعاقب همزة إيه عين الكلمة تعاقب يعني تأتي بعاقبها يعني بعدها يعني فشوفه اسمعني كده رأ رأ أر أر آ. على وزن أفعله يبقى لاحظ عين الكلمة الهمزة دي أتت أتت عاقب همزة التكلم، صح؟ فكره اجتماع همزتين فحذفوا همزة إيه أظن أظنك هذا طيب، اجتماع حو اجتماع حكم اجتماع الهمزتين إذا اجتمعت همزتان في أول كلمة وسكنت الثانية وبدلت مدى من جنس ما قبلها، زي كلمة آدم يا مولان، صح؟ آدم صح، أقدم يبقى الأولى متحركة والثانية ساكنة. الثانية بتقلم من جنس إيه؟ حركة ما قبلها نقول يا شيخنا آدم ونقول مثلا إيمان أصلاح يا شيخنا إيمان. إيمان صحيح مولانا؟ حكم المضاعف الثلاثة ومزيده وجوب الادغام يعني عندك انتهت في المحاضرة والله أعلى وأعلم